الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صفي بقى زينك لأمر اللي فات وعشان تستقبل الإيه؟ الأمر اللي جاي خلاص كده الكلام في مسألة القياس هذه تعلمها فرط عين على طالب العلم أن يفهمها بدون هذه فهم هذه المسألة ستقع في خلط في النتائج لأن انت عارف كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وفي كتاب الفوائد في الفرق بين العلم والعمل العلم هو كل ما كان من الخارج وقام به العبد في الداخل انت دلوقتي سمعت مين معلومة خلاص لما سمعتها خلاص دخلت في ايه في ذهنك ده اسمه علم ايا كان بقى الكلام المهم ان انت ايه ادخلت شيئا في ذهنك اللي انت ادخلته ده هو الذي ستعمل به هتطبقه لأنك إذا أدخلت المعلومة كما ينبغي ستطبق المعلومة بالعلم بالعمل كما ينبغي فإذا كان العلم خاطئا سيكون العمل برضه يبقى نتيجة خطأ العمل هي نتيجة الإيه؟ العلم الخاطئ صحيح ده؟ يبقى نتيجة أي عمل خاطئ إنما سببه إيه العلم الغلط الذي حصله فأنت مثلا تحصل شيء غلط فبالتالي النتيجة السمر منه أما تيجي تعملها تعمل غلط إذا كان العلم صحيحا ستطبق تطبيقا صحيحا ده الفرق بين العلم والعمل فالعمل هو الإيه هو النتيجة من من العلم إيه معنى القياس أولا إيه معنى القياس القياس تأخذ في العموم كده تريد أن تشبه شيء بشيء تشبه شيء بشيء فتعطيه حكم خلاص كده كلام يبقى ده في العموم كده في الجملة كده تشبيه شيء بشيء فبناء عليه أعطيته إيه أعطيته حكم خلاص كده كلام ده القياس في الجملة أما تيجي تكلم بقى في القياس لازم ينقسم وعدم تقسيم القياس هو اللي بيؤدي المشاكل القياس ده ليس درجة واحدة هناك قياس بما يسمى بقياس الشبه هناك قياس بما يسمى بقياس العلة خلاص يا كلام القياس الثالث قياس يسمى بقياس العلة ولكن مستنبط خلاص يا كلام طيب انت لو جيت بقى مثلا هنيجي نتكلم اولا ما هو المتفق عليه اللي معلوش خلاف لا بين ابن حزم والشوكاني ولا بين جمهور أهل العلم عموما ألا وهو القياس على العلة المنصوصة سميها قياس مفهوم وإن كان المحزن ما بيحبش تسمية دي مفهوم لكن خلق سميها قياس على علة إيه؟ على علة المنصوصة إن الشرع أعطى حكم قال لك الحكم ده للعلة دي خلاص كده كلام طيب يبقى لو وجدت العلة دي في مكان آخر في حكم آخر لازم تستصحب الحكم ده تعال يضرب بسهر لو جيت قلت لك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يبقى الحكم هنا الذهاب إلى صلاة الجمعة خلاص كده فيه نهي هنا إنك تذر البيع البيع والشراء لأن البيع لفظ مشترك صح كده الكلام كويس يبقى أنا كده عندي حكم خلاص كده اللي هو إيه واجب الذهاب إلى صلاة الجمعة وحرمة البيع أثناء الصلاة لمن واجبت عليه صلاة الجمعة لأن لو أن مرأتان يتبيع ويشتري صح البيع خلاص كده طيب عندي أصل اللي هي في الآية الأصل اللي هو إيه وذر البيع طيب العلة عرفنا إيه ما هي العلة خليك معي إيه العلة احنا عرفنا كده الحكم إيه العلة؟ العلة من الحكم. العلة تعرفها؟ الوصف المناسب للحكم. إيه هو الوصف المناسب اللي خلك تقول العربية دي بايزه؟ إيه هو الوصف المناسب اللي خلك تقول إحنا مش رايحين النهاردة المكان ده؟ ليه مش رايح؟ مش رايح الشغل النهاردة؟ ليه؟ كلمة ليدي السؤال عن الوصف المناسب. وصل كذا كلام؟ أو. ممكن تلاقي في كتب الأصول التحقيق المناط وعلة المناط وبتاع السباك من الكلام ده خالص خلينا ايه عشان الموضوع يعني ايه بقى العلة العلة المحافظة على صلاة الجمعة على صلاة الجمعة ما هو ده الوصف المناسب الذي نهى عنه الشرع الذي نهى من أجل الشرع عن البيع وشراء هو الشرع نهى عن البيع الشرق ليه؟ ليه؟ آه ما هي دي العلة لحضور صلاة الجمعة وعدم الغياب عن صلاة؟ عن صلاة الجمعة وقال يشغلك شيء عن صلاة؟ طيب أنا بقى جبت مأزون وهنتجوز وقت صلاة الجمعة ينفع؟ لا ليه الحديث في البيع وأنا راجل نص خد بالك. خد بالك هنا في فارق يا إما يرميك في المعتزلة في أصول المعتزلة يا إما يرميك في أصول في أحضان أهل السنة لأن المسألة دي أصلها عقدي هقول لك ليه يبقى سلفاً بس ليه الأول يبقى العلة إيه ها العلة هنا وذار البيع ده الحكم طب إيه العلة عدم الانشغال بشيء عن صلاته طب لو في عقد زواج ده مش بيع العلة موجودة ولا لأ العلة برضو موجودة الوصف المناسب موجود مش الوصف المناسب البيع لأ ده البيع ده الحكم وخص البيع لعموم ذلك ولأهمية ذلك عند الناس لكن ليس تخصيصا على البيع لأن العلة الوصف المناسب للنهي هنا إيه ألا تنشغل عن صلاة الجمعة يبقى العلة دي في حد يختلف عليها صح كده كلام كويس يبقى لو واحد بتجوز لا يجوز جوز لان برضو الوصف المناسب موجود فيك صح كده لو واحد ما يبيعش ولا بيشتري بس قاعد مش عارف بيتكلم في موضوع مهم أو في حاجة برضو الوصف المناسب فيك عقد مش عارف طلاق الوصف المناسب موجود فيك عقد هبة بوهب له حاجة ده لا بيع ولا شراء بقولك برضو الوصف المناسب موجود فيك وصل كده يبقى ده الوصف المناسب لحكم وذر البيع يبقى ليس وذر البيع هو الحكم هي العلة في النهي لا ده البيع ده البيع ده ده حكم النهي لكن العلة نفسها الوصف المناسب للنهي عدم الانشغال عن صلاة الجمعة فبأي شيء كان كان لا يجوز أن تنشغل عنه وصل كذا كلام يبقى اسمها إيه؟ علة ظاهرة اسمها علة علة ظاهرة إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان طيب وهو جعان بقاله يومين مكلش يومين مكلش ورايح المحكمة وهيموت من الجوع واضح وعد شان وحلته وهو لما بيجوع بيديد ممكن يدي له الدم وكلهما اعدام طب هو جعان ها ما هو السؤال هنا بقى لا يقضي القاضي وهو غضبان يبقى هنا في تحرين ايه العلة الوصف المناسب مش الغضب الغضب ده فرض لان الغضب هيؤدي الى تشويش القاضي صح كده كلام? ده كلام ما يختلفش فيه? ما يختلفش في احد. لانه يؤدي الى التشويش. فبناء عليه سيطبق هذا على القضية. ولازم يكون ذهنه صافي. خلاص كده? لو حاقل مثلا عزم الحمام. ها? يا جماعة عزم الحمام دلوقتي طب خلصنا بس من القضية دي وخش منفعش. مش هعرف عمل ايه حاجة يبقى موجود العلا ولا لا اه موجود العلا يبقى ده الوصف المناسب لليه اذا استهل الطفل صارخا فليارس اذا استهل صارخا فليارس. اللي هو الدكتور مسكه كده بالرجليه وقعد يصرخ خلاص يبقى كده ايه طب هو مسكه بالرجليه وطلعه كده مش عايز يسره هو ايتم ايه كده مش عايز يسره ها والسؤال هنا بقى خد بالك بقى السؤال هنا بقى لا يارس الطفل حتى يستهل صارخا هو العل ان يستهل صارخا ولا الوصف المناسب معرفة بقاء حياته صح كده كلام اه دلوقتي تعرف ده حي ولا مش حي بأقل الأجهزة صح كده كلام يبقى أنا كده فهمت أن العلة الظاهرة العلة الظاهرة تقوم مقام العلة المنصوصة واضح كلام كده تقوم مقام العلة تقوم مقام العلة المنصوصة زي ما قلت لك ده كده ما بيخلفش فيه اللي بيخالفش فيه احد ابن حزم بيقر بالعله المنصوصه واضح كده النبي صلى عليه وسلم مثلا لما قال أينقص الرطب قال يا رسول الله الحديث بلان إنما نبيع الجمع بالايه بالجنيب وزنا بوزن مفهوم فقال أينقص الرطب العله هنا في مسألة ايه تمر ورطب فهيبيع كيلو بكيلو لكن ده ممكن يكون ايه كتير مثلا وده ممكن يكون ايه قليل بحيث انه لو الرطب نفسها ممكن تنقص بعيد عن الايه عن الطمر لكن طمر بطمر بخلاف طمر بيه برطب ممكن هذا يزن اكثر زي عجوة مثلا بايه بحاجة ناشفة كده هل ده يزن زي ده لا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد العلة قال إيه؟ أيمقص أيمقص يبدأ يسمع إيه؟ يبدأ يسمع علة منصوصة يبقى العلة الظاهرة والعلة المنصوصة مفهوم هذا العلة الظاهرة تكون مقام العلة إيه؟ تكون مقام العلة المنصوصة في الحكم نفسه خلاص كده كلام؟ لما تيجي مثلا يبدأ إسمه قياس الإيه؟ ها دقياس العلم خلاص كده العلم اللي هي الوصف المناسب للحكم ده للحكم ده طيب ليه ليه المعتزلة ينكروا ده لأن المعتزلة أصلا ينكروا صفات الله المعتزلة ليهم أصول من أول الأصول التوحيد حلو التوحيد صح حد يكره توحيد حلو شوف التوحيد جميل أو التوحيد لكن شوف معنى التوحيد بقى عندهم نفي الصفات نفي الصفات أسماء مجردة أسماء مجردة حكيم لكن بلا حكمة عليم لكن بلا علم شوف أنت بقى هذا تسب الله عز وجل فهم ينكرون أصلاً الحكمة فهم ينكرون الحكمة التي من أجلها حكم رب العالمين يبقى هنا في علة للحكم في حكم من الحكم وصل الكلام كده كويس لما نيجي نتكلم كل مسكر خمر كل خمر حرام يبقى كل مسكر العلة دي ظاهرة والعلة منصوصة دي منصوصة يبقى العلة إن كل ما أذكر فهو فهو حرام عشان كده في كتب الأصول الحديثة لما يجي يذكر القياس بيذكر التعريف ده التعريف ده على الحديث ده كل مسكر خمر يبقى الخمر البيرة حرام قياسا على الخمر غلط مش قياس ده نص مش قياس ده نص الحشيش قياسا على الخمر غلط ده نص لأن النبي الله عليه الله والسلام حينما يضع النص كأنه نص على حرمة هذا الشيء بمفرده إذا وضع النبي الله عليه الله والسلام وسلم العل المنصوصة في حكم ما كأنه حرم الشيء هذا بمفرده لأنه حط العل زي ما قلت لك لما جي ناس من اليمن في صحيح الإمام البخاري قال يا رسول الله عندنا كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. قال له أتذكر؟ ما سألش عن أسماء قالوا نعم قال كل مسكر خمر كله خمر حرام يبقى علة السكر اسمها علة ايه اسمها علة منصوصة يبقى احنا كده فهمنا العلة المنصوصة والعلة والعلة الظاهرة ليه بتثبت العلة انت مفهوم لانك اصلا بتثبت الأسماء وتثبت الصفات وانه ما من حكم لله الا وعليه وعليه حكمة وعليه علة قد تعرفها قد قد لا تعرفها لكن إذا لم تعلمها لا تقدح فيه لا تقدح في النص وصل الكلام كده طيب هذه قياس العلة هتيجي عند قياس الشبه نحن كلمنا في العلة الظاهرة العلة المنصوصة هتيجي عند قياس الشبه قياس الشبه ده اتبنى عليه أحكام كتير أول بأنه اشترك الأصل مع الفرع في علة الشبه يبقى الوصف المناسب إيه مجرد الشبه يعني مثلا لما نيجي نتكلم في كتاب الزكاة مثلا الأصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأخذوا إلا هؤلاء الأربعة البر القمح الشعير الطمر الزبيب ما متاخدوش إلا منين من الأربعة دول خلاص كده كلام يبقى خليك معاين حكم الزكاة وجوب الأغذ صح كده كلام طيب الأصل فين الأربعة دول الأربعة دول كويس جدا فيجي مثلا يقول لك إيه مذهب الجمهور ويختلفوا لكن يتفقوا في موضوع الشبه فيجي مثلا بي حنيفة يقول لك إيه يقول لك طالما فيه البر الأمح الأمح ده شبه إيه خد بلد الشبه هيقسموه لقسمين الشبه هيقسموه الى الى قسمين شبه في الجنس وشبه في الوصف يعني ايه شبه في الجنس يعني جنس حباية الامح شبه ايه شبه الرز واحنا خلاص عندنا الشعير منصوص عليه لكن شبه الرز صح كده كلام شبه ايه داني ه؟ عدس طا عندكوا العدس يلا شبه الرز، نعرف <تصفيق> شباب عندناش إحنا ما عندناش هلك، بعرفنا. خد بالك بقى. يبقى كده الرز شبيه للأمح في الجنس في الشكل حباية يبقى ده شبه الجنس. قال لك يبقى خلاص يبقى برضو نأخذ منين؟ من الرز يبقى الرز ده مسكوت عنه ولا لقاه؟ مسكوت عنه في الحديث خلاص كده كلام فقال لك لأنه شبه الأمح لأنه شبه الأمح في الجنس طف الوصف قال لك الأمح ده مما يقتات ويدخل خلاص كده بيتاكل وبيتشال طب إيه اللي بيتاكل وبيتشال حط عندك بقى مئات الأصناف خلاص أهو بقى العدس بقى والفصولية والبسلة والحمص وبقى. خلاص كده ده مما يقتات بيتاكل وإيه ويددخل ده إحنا كده ما خليناش حاجة خالص إحنا كده ما خلناش أي زرعة مفاش مفاش زكاة يبقى ده كده كل الزرع فيه لأن أي زرع فيه ممكن يجفف صح كده الكلام ده التين بيجففوه الميش مش بيجففه. عشان كده ما يصح انك تقول هنا قياس الشبه صحيح اكثر الاصليين على ان قياس الشبه في الجنس او في الفصل او في الوصف لا يجوز الاحتجاج به ليه ابن تيمية آآ آآ ابن القيم وابن حزم قالوا كلمة جميلة والشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مع المؤسول الكلمة جميل قال إن الله خلق الكون وما من شيء إلا ويشبه شيئا من وجه أو من وجوه فلا نخالف في أن الشيء قد يشبه الشيء وإنما نخالف أنه لمجرد الشبه أعطاء الحكم لهذا الشيء لا اه في شبه من دوده قابلت واحد النهارده قال لك بوس دي يخلق من الشبه 40 شبهه اه موجود ال مش عارف النخلة دي شبه ايه الرز ده شبه ايه الشيء ده شبه ايه ليه شبه من بعض الايه من بعض الوجوه ده ما حدش يختلف فيه لكن لا يستلزم بان لمجرد الشبه ان تعطي ان تعطي حكما ما لانه لا يستلزم من التشبيه إثبات الحكم ما أنت بتصحبه في الأسماء والصفات ما هو لله سمع وبصر وأثبت ليك سمع وبصر يبقى هنا فيه اتفاق في إيه في تشابه في إيه؟ في اللفظ لكن لا يستلزم التشابه في اللفظ أن تعطي إيه ها الحكم في الكيفية تشابه في الكيفية لا المسجد ده مشابه للمسجد الثاني في عمدان وفي مش عارف ايه وفي سجاد اه لكن ده في الاسم لكن لا يستلزم انك تدي ده حكم ده ممكن ده يكون في اضريحة وده قائم على السن يبقى ما فيش خلاف بان اشياء تشبه اشياء من وجه او من بعض الوجوه لكن الخلاف انك تدي ده حكم ده حكم ده صح كده ما انت لو بصيت بسطلت ودرس هتلاقي شابها صح صحيح محمد أوه. طب تدي له حكم بقى أنه أرزكسي أن يسوه برهام بقى أرزكسي ردوا عليها هتكفر الراجل لا. لا لكن المسألة هنا لا يستلزم من مجرد المشابهة إنك تدي له إيه إنك تدي له الحكم فوجود التشابه لا إنكرة فيه لكن إنك مجرد الشبه تعطي ده حكم ده ما ينفعش تسمع واحد من بره كده قل ايه ده الشيخ فلان ده القران او خطابه او الشيخ فلان ده يقول لك لا مش فلان امال مين ده يقول لك ده واحد اسمه كذا كذا يقول لك يا راجل ده انت تسمعه لو ما شفتوش تقول هو فلان ممكن ده يكون من أهل السنة ولا من أهل البدع لمجرد انك ممكن تشوفه صوته مشابه لصوت واحد من أهل البدع ممكن والراجل ده من أهل السنة ممكن تشوفه وتتضايق منه يبقى أنت كده اديت حكم اخد بالك أنت كده اديت حكم بمجرد ده حرام عليك ده حرام عليك يقول لك يا أخي مبقى حبوش حبوش ليه ده ده الرجل قال آل السنة مفيش حالي سنة يحبوش، ده هنا الحب هنا من أمور من أمور المولاء أوسك أور الإيمان الحب في الله والبغض في الله يقول لك أصل الشبه مش عارف من نا يبقى أنت كده وقعت في قياس في قياس الشبه لا يستلزم من مشابهة الشيء بالشيء أن تعطي له أن تعطي له حكم صح كده كلام يبقى ما ينفعش أنك تقيس بقى كل الأشياء دي عشان هي مشابهة للبر أو للشعير أو التمر والزبيب أنها تقتات وتتدخر يبقى نشاب كل ما هو شبهه يبقى نعطي له حكم في الزكاة غلط صح كده كلام لكن لما يجي عبادة بن الصامت ويقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من بر طمر شعير وصاع من طعام يبقى الوصف المناسب لخروج زكاة الفطر ايه طعام صعي كده كلام والسكوت في مقام البيان يفيد يفيد الحصر يفيد الحصر اذ لو كان لبلغ عشان كده الإيمان مالك يقول لك ايه الإمام مالك يقول لك خروج وده ماذا ابن حازم خروج الفاكهة والخضروات من الزكاة من زكاة الزروع بدعة لا يجوز إخراج زكاة الخضروات أو من أو من الفاكهة استدلب الايه بالطرق استدلب ايه استدلب الطرق خلاص كده الكلام يبقى ما ينفعش إنك تقول العلة خد بالك بقى أصل العلة من الزكاة إغناء الفقير العلة من الزكاة إغناء فيروح يقول لك ادي له بقى أي حاجة زكاة الفطر فلوس وطعامه مش عارف إيه خلاص كده لا دي بعض الحكمة لكن مش دي الوصف العلة الحكمة ما يقص عليها وإنما الذي يقص عليها إيه العلة اللي يقص عليه العلة ايه العلة ايه الحكمة من تحريم الخمر المقصود الكبير اللي هو حفظ العقل صح كده ايه العلة في الخمر في حرمة الخمر الاسكار لو جعلت العلة هي الحكمة هتحرم البنك لانه بيغيب العقل مش وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائف أو لمستم النساء إلى آخير الله عز وجل لما ذكر السفر والصوم في السفر طيب إيه العلة فيه وإيه الحكمة بأنه يصوم في عدة من أيام الأخرى من شاء لماذا هنا الشرع خفف وقال فعدة من أيام أخر <تصفيق> العلة هنا إيه الوصف المناسب للحكم إيه الوصف المناسب للحكم ها. يبقى الوصف المناسب عدم المشاق صحيح كده كلام طيب لو قلنا الوصف المناسب عدم المشاقة ده يبقى كل أصحاب أعمال الأعمال الشاقة لهم أنهما يفتر يبقى شكرا كده هتلاقي رمضان في ربيع صح كده؟ نعم منفعش يبقى منفعش أنك تقول هنا إيه؟ لأن العلة في قوله تعالى عدة فعدة من أيام الأخر هي مسألة المشاقة يبقى أصحاب الأعمال الشاقة يبقى لهم أن يفتروا ما ينفعش تديها قاعدة عامة كمان لأن ما هو شق على محمد مش شق على رزقه ما هو شق على ربيع مش شق على عبد الرحمن صح كده كلم بيبقوا شغالين في مكان واحد وده بيشتغل وتلاقيه فطر مع أنه عمزة العمود وتلاقي ده شغال كويس جدا في شيء حاجة خالص يبقى حدث اضطراب بينهم صح كده يبقى اضطراب العلة دلالة على ضعف العلة لأن العلة دي وصف مناسب يبقى عام يبقى ما فيش حاجة اسمها أصل الطلبة بيصوموا في رمضان والامتحان شقة عليهم ليه يا حبيب قلبي ما خدش الناس كافي قبل ما يمشي لازم ياخد قهوة لازم مش عارف ايه فيفتي شوية جهلة شغالين بأجرة على إنه ينفع الطلبة يفطروا في رمضان في نهار رمضان ليه بقى حضرتك يقول لك لا طب ما ممكن تأخر انت الامتحان مفهوم يبقى دي مشقة وهتلاقي يقول لك أنا تعبان حزف مشقة وهتلاقي ده كمان يقول لك حزف مشقة حزب... يبقى خلاص الشاطئ بيقول لك إيه يقول لك ما من تكليف في عبادة ما إلا وتجد فيها أمر مشق ولكن تابعة ليست قصدا مش قصد المشقة مش قصد هي تأتي إيه أنت حابب قوي وانت نازل صاد الفجر صح كذا كلام وقلبك طاير من الفرح وانت نازل صاد الفجر بس في برد ولا لا في تعب ولا لا بس ده طبعا, طبعاً. ويصبرك عليه الأجر يبقى خلاص يبقى استصحب بقى علة المشقة ما ينفعش يبقى احنا كده هنغرب الدنيا خالص ده احنا هنضيع الدنيا وصل الكلام يبقى ما ينفعش هنا أمر القياس على الحكمة زي ما قلت لك يبقى البنج هتحرم يبقى احنا كده علة الشبه القياس بحكم علة الشبه هذه لا يجوز أبداً ده باطل ما ينفعش أبداً مجرد شبه شيء شبه شيء إنك تديله إنك تديله حكم لذلك الأصل الأصل إنك كل حكم يحكم له بمفرده ولا تقيس عليه شيء ولا تستصحب معه شيء لأن الأصل في العبادات التوقف ده الأصل الأصل في العبادات الأصل في الكفارات الأصل في الحدود كل ده التوقف ما تقص ميت جلد دي الزاني مفهوم على مش عارف إيه لأنه مشتركوا في إيه لا ومن هنا تفهم كلمة الإمام أحمد وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال لأن الأصل في العبادات الإيه التوقف والمنع مفهوم؟ إلا بقى لو جاءت العلة المنصوصة أو العلة الظاهرة اللي احنا تكلمنا فيه العلة اللي احنا تكلمنا فيه وصل الكلام كده, كده؟ لكن لما تيجي بقى تتكلم في علة خفية وده يستنبط منها وده يستنبط منها وده يستنبط منها لا يبقى القاصل انك تقف عن نص زي الرجل الذي قال وقعت على مرأة في نهار رمضان فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تخرج كذا وو الرقة الصيام الإطعام طيب الحكم هنا إيه الكفارة والحورمة الوصف المناسب إيه ما هو في سياق الكلام جماعتهم رأت في نهار رمضان خلاص هذا قال هل تستطيع كذا كذا كذا كذا قال لا فلكن لما يجي مثلا بعض أهل العلم ويقول بإن الوصف المناسب انتهاك حرمة الشهر مش هينفع هنا ليه أولا ده مصادم لنص عند الخمسة إلا النساء من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقى عمدا ما قالش عليه الكفارة مع أنه انتهك حرمة الشهر يبقى مش دي العلة يبقى العلة انه جامع في نهار رمضان يبقى دي العلة الظاهرة في العلة الظاهرة في الحديث وصل الكلام كده يبقى فهمت هند ان الامام احمد لو بيقول ليس في السنة قياس ان الاصل الاصل قال لا تعطي شيء مسكوت عنه حكم شيء اخر لانها هتلاقي في تعريف القياس تعريف ده غلط اصلا يعني حتى تعريف نفسه منقوض الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في حكم لعلة جميع بينه ما هو لو مسكوت عنه مسكت عنه فهو عفو فأنا ألحقه بحرمة ليه يعني الرز ده أو مش عارف إيه مسكوت عنه أنا ألحقه بالأمح ليه ما هو ده مسكوت عنه وما عنه فهوة ده ليك يا عم ما تخرجش على الزكاة ولا حاجة خالص لدرجة ان الناس ظنت ان كل شيء في زكاة واحد بيقول له انا معاه 100 جنيه اطلع عليها ايه اطلعوا 100 جنيه ايه انت روح كل بيهم طبق فول بيض بيضه 100 جنيه اللي اتخرج <تصفيق> الناس افتكرت لدرجة ان الناس ده في زكاة وده في زكاة ظنت ان اي حاجة في جيبه فيها فيها الزكاة لا أول مشكلة خالص بين كل هذه الأمور لأنه قال أقيم الصلاة يبقى بين أحكام الصلاة بين أحكام الصلاة. ما ينفعش الدخل حاجة فيها في دماغك وآت الزكاة يبقى برضه ما ينفعش حاجة في دماغك. تجد الصلاة قارنة قارنة الزكاة فالذي بين احكام الصلاة هو الذي بين احكام هو الذي بين احكام, أحكام الزكاة مفهوم؟ يبقى الحاق المسكوت عنه بحكم المنطوق به طب ما هو السؤال أولا المسكوت عنه ده ما هو معنى أنه مسكوت عنه قال النبي عليه السلام هو مسكوت عنه فهو هو مسكوت عنه فهو عفف وصل الكلام كده يبقى أنت كده ممكن نكون لخصنا مسألة أن الأصل الأصل اللي يلحق شيء اللي يلحق شيء بشيء اثنين أن في علة منصوصة كل مسكر إلى آخره في فرق بين العلة والحكمة خلاص كده لأنك لو قسط كما ذكرنا ممكن هتحرم لإيه زي ما قلنا البينج خلاص لأنه بيغيب العقل لكنه ليس محرم في إيه في أمر ذاته طيب تلاتة إن العلة المنصوصة معها أيضا العلة الظاهرة العلة الظاهرة تكون مقام العلة العلة المنصوصة إنكار مسألة العلة أصلاً دا مرده إلى أصول المعتزلة لأنهم أصلاً لا يثبتون لا يثبتون الصفات أما بقى إنك تقول دا شبه ده أو دا مسكوت عنه يبقى إنه الحقب بده لا دي مسألة ما بنفعش ده لا يجوز ليه هترجع بقى للأصل ليس في السنة ليس في السنة قص ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والاهواء انما هو الاتباع وترك الهوى. اكون كده ممكن لخصت لك كلام المسألة في مسألة القياس جزاكم الله خير اشوفكم غدا باذن الله تعالى الخطبة اللي جاية برضه ان شاء الله في مسجد قبلة باذن الله تعالى